السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا الله, الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم كيف, صح... كيف صحاتكم يا شيخ الان أحمد أس... أس... أس... أس... أس... أس... الله أحمد الله ويحفظكم أستوى الله نتم عليكم الشفاء والعاصية ويبارك فيكم ويحفظكم أمين أمين جزاكم الله خير جزاء نبدأ... نبدأ درس الان ان شاء الله طيب والله يحفظكم ويبارك فيكم أقرأ عليكم من أول البت من أول البت إن شاء الله شيخنا. بارك الله, عليكم. الله, الله فيكم الله يحفظ. طيب والله يبارك فيكم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول الصن أصول السنة عندنا. أقول قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم نعم نكمل نقر نقر نقر ما بعده نعم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة نعم نكمل يا شيخ إلى آخر الفقرة نعم طيب وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين و... أه نعم. والسنة عندنا لا, أه لا يكفي حسبك نعم بارك, <تصفيق> بارك الله أقول الصوت واضح آه واضح إن شاء الله واضح جدا الحمد لله آه آه بارك الله الله يوفقنا وإياكم جميعا أمين الله يوفقنا وإياكم جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحقيقة احمد الله تبارك وتعالى ان هيئة هذه السبل وهذه الوسائل وان الله عز وجل اليكم جميعا ألام من نبي علينا جميعا وإياكم من أن يأتنا بهذه الكتب وهذه العقيدة وهذه السمة العظيمة ونسأله سبارك وتعالى أن يثبتنا على ذلك وأن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع وما نقول إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وهذه الرسالة أنسبق تكلمنا عن الإمام أحمد رحمه الله وعن هذه الرسالة العظيمة التي سمها رحمه الله أصول السنة فيقول رحمه الله كما سمعنا أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاختداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدار والخصومات في الدين هذه المقدمة أو هذه الكلمة التي بدأ بها الإمام رحمه الله يحدد فيها الأصول والمنهج العظيم الذي يجب أن يتمسك به المسلم المريد للنجاة ويتميج بهذا ويثبت ويثبت أقواله وفعاله عليها جبيعة وهذه الكلمة التي سمعناها من كلام إمام أهل السنة رحمه الله رحمة واتعة تشتمل على وصول عظيمة ومسائل جليلة الأول التميز تميز أهل السنة عن غيرهم وتنرجع إليها بإذن الله ثم المسألة الثانية الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسك بما كان عليه الاصحاب الاقتداء الاصحاب رضي الله تعالى عنهم والمسألة الثالثة ترك البدع وهي لفيجة للمسألة الثانية ولا شك ثم الاعتقاد بان كل بدعة ضلالة ثم المسألة الأخيرة هجر اهل البدع واتخاذ الموقف الشرعي منهم نعم صيانة للنفس وصيانة لدين الله جل وعلا وصيانة لعامة المسلمين قوله رحمه الله أصول السنة عندنا كلمة عندنا لا شك التمييز فيها واضح ظاهر لأن الناس إنما يتمايزون ويتفاظلون ويترددون بين الحق والبلالة والصواب والخطأ بالأصول التي يعتمدونها فهذا رحمه الله يريد أن يتميز السني السلفي بهذه الأصول فيقول أصول السنة عندنا أصول السنة عندنا وهذا دليل أو يفهم من كلامه أن الدين أن دين الله تبارك وتعالى لأن السنة المراد بها دين الله جل وعلا وأيضا تعني كلمة السنة عند المتقدمين الاعتقاد ولكنه لما قال أصول السنة أي أصول الدين لأن الدين كما هو معلوم أصول وما يبنى على هذه الأصول من الفروع والأصول لا شك اعتقادات وأعمال وما يبنى عليها من الفروع أعمال ولا شك والعلماء قسموا الدين إلى ثلاثة العقائد التي هي الأصول والعبادات وهي لا شك من الفروة ولكنهم ميسوها عن غيرها والقسم الثالث العقود والبيوع والمعاملات والأخلاق وغيرها وهي أيضا من الفروع والأصول لا شك هي التي يبنى عليها بقية أبواب الدين نعم والتميس إنما يكون في الأصول والاعتناء إنما ينبغي والاهتمام ينبغي أن يكون في الأصول أولا يعني باب العقائد، وهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام بل هكذا دين القرآن كتاب الله جل وعلا ثم دينه رسوله عليه الصلاة والسلام ثم أيضا دينه الصحابة في أفعالهم وتطبيقاتهم وأسهامهم نعم فالأصول هو الدين الكتاب والسنة ولا شك نعم والعقائد كما ذكرنا ذكر العلماء رحمهم الله أن الأصل فيها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لذلك يقولون العقائد مبناها على التوقيف والعبادات مبناها على المنع وأما الباب الثالث المعاملات والعقود والبيوع والحلال والحرام الأصل فيها الإذاحة يقول ابن تيمية رحمه الله الأصل في العبادات المنع إلا لنص وفي العادات الإذاحة إلا لنص فالعبادات كلها مبناها على الاتباع والعقائد من داب أولى بل ذكر حليف رحمه الله تعالى عنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. والتوقيف أن يقف المرء في باب الاعتقاد وقوفا كليا على ما ثبث بالنص فلا يثبت عقيدة ولا ينفي عقيدة إلا بنص صحيحا صريحا من كتاب أو صنة واما العبادات فالاصل فيها المنع فكل العبادة الممنوعة الا العبادة التي جاء بها النص وفعل رسولنا عليه الصلاة والسلام فإثبات العبادة يحتاج الى دليل، واما منعها فهي على الاصل واما الباب الثالث باب المعاملات والعقود والبيوع والحلال والحرام فالأصل فيها الإباحة فلا نمنع شيئا منها إلا بنص وما لم يمنعه النص فالأصل فيه الإباحة هذا هو الدين وهنا إمامنا رحمه الله لا شك أنه يأتي بالباب الأول وهو باب الاعتقاد أصول السنة أصول الديانة أي باب الاعتقاد عندنا وباب الديانة عموما عندنا التمسك بما كان عليه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والاقتداء بهم. وهنا لا شك نعلم جميعا ان الناس اذا ذكروا اصول الدين وذكروا ما يخرج منه الدين يذكرون كتاب الله ويذكرون سنة رسول الله وإمامنا رحمه الله لم يذكر الكتاب ولم يذكر السنة وإنما ذكر أو بدأ رحمه الله رحمة واتعة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله وهذه لا شك هذه أصول ثلاث الأصل الأول الكتاب والأصل الثاني أصول الديانة ومصادر الديانة ثلاث كتاب الله جل وعلا ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهما وتطبيقا فهما وتطبيقا أي فهمهم لكتاب الله ولسنة رسول الله وكذلك تطبيقهم كتاب الله جل وعلا وتطبيقهم لسنة نبينا علي الصلاة والسلام. أقول يمن ينكر الإيمان رحمه الله الكتاب للسنة وإنما ذكر الصحابة وذكر الأقلال الثالث الذي هو الصحابة وذلك لأن المثلاثة والفرقان إنما هو في البعض الثالث. يعني في الصحابة. يقول العلماء رحمهم الله الدين في ماذا؟ الكتاب والسنة والصحابة. أما الكتاب والسنة فكل الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ينصون عليها. والتميز يا عبد الله إنما يكون في الثالثة. فالراثبة مثلاً وأهل الكلام وأهل العاقل بل حتى أطحاب المنامات والنباءات وغيرها إذا سألتهم عن دينهم ومصادر ديالتهم يقولون الكتاب والسنة وأما التميذ إنما يكون في الصالحة ولا يذكرها أحد من أهل البدع أبداً فالراثبة يقول الكتاب والسنة ثم ما ثبت عن الامة الاثنين عشر اهل الكلام واهل العقل يقدمون عقولهم والعياذ بالله بل ينصون على, على انه اذا ثبت التعارض بين كتاب الله او بين سنة رسول الله وبين العقل المقدم العقل لا شك عندهم وكذلك أصحاب المنامات والنداءات يقدمون مناماتهم والنداءات المزعومة على ما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل الأخذ بالكتاب والسنة مقيّد بالفعل في عندهم. لذلك أحمد رحمه الله رحمة واسعة إمام أهل السنة يريد أن يتميز أهل السنة بهذا. الكتاب والسنة الكل نص عليها والفرقان إنما هو في هذه المسألة الثالثة عن الكتاب الصحابة إنما نفهم الكتاب بما جاء عن الصحابة إنما نفهم السنة بما ثبت عن الصحابة وقد جاء عن العلماء رحمهم الله أن السنة قاضية على كتاب الله وذكر بعض علمائنا رحمهم الله ان الصحابة كذلك كما ان السنة قاضية على كتاب الله من حيث تقييدها وتفسيرها وفهمها وديان مجملها وديان وديان مطلقها ان ما يكون بالسنة وكذلك الكتاب والسنة ديانها وتطبيقها وإطقال فهمها والحق والإقادة فيها. انما يكون بما ثبت من فهم الصحابة. وتطبيق الصحابة لنصوص الكتاب والسنة. وهذا ما ذكره الامام امام اهل السنة رحمهم الله. والادلة يا الله كثيرة جدا. يعني على هذا الاصل الثالث العظيم. الأدلة في الكتاب والسنة كثيرة، سنذكر طرفا منها. نعم، ثم كذلك أقوال السلف في هذا الأصل العظيم، أعني الأصل الثالث لا تحصى، وأنها هي المناف، أعني مناف الصوفي والنجاة والسلامة في دين الله، وأيضا مناف الإصابة والحق في دين الله جل وعلا. ونذكر شيئا من الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى تتضح الرؤية يقول ربنا جل وعلا والسادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات يجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ويقول جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وربوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون اسمعي عبد الله أولئك هم الصادقون ثم يقول جل وعلا الذين تبوّعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤكرون على أنفسهم ولو كان بهم خطافة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون اسمعي يا عبد الله فأولئك هم المفلحون هذه أوصاف المهاجرين وهذه أوصاف الأنصار كما قال جل وعلا في الآية السابقة والسابقون الأولون من المهاذرين والأنصار ثم يقول جل وعلا في الآية الثانية والذين جاءوا من بعدهم ونحن فيهم من الله وتنفيذ ومنه وكرمه يقولون ربنا اغفر لنا وليإخواننا الذين سبقونا بالايمان أي المهاجرين والأنصار ولا تدع في قلوبنا باللل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آيات عظيمة جعل الله عز وجل الوعد برضاه جل وعلا وإرضائهم والوعد بالجنات والوعد بالخلود في هذه الجنات والوعد بالفوز العظيم جعلها أصاله من الشابتين الأولين من المهاجرين والأنصار. تنبأ عبد الله، ثم ذكر ربنا جل وعلا فرقة ثانية تدخل مع المهاجرين والأنصار. المهاجرون والأنصار يدخلونها أصاله في هذه الوعود العظيمة والأوصاف الجليلة. وأما من جاء بعدهم. الذين اتبعوهم بإحسان أو في الآية الثانية والذين اضعوا من بعدهم إنما يدخلونها بهذا القيد وهذا الشر والقيد الأول الاتباع بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان أي اتبعوا المهاجرين والأنصار والقيد الثاني سلامة الصدود نحوهم والاشتغال بالدعاء والدعاء بالمغفرة لهم رب يقول لربنا اغفرنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا وعد كريم من الله تبارك وتعالى وعد كريم من الله تبارك وتعالى تنبع على رأى عبد الله ثم يقول ربنا جل وعلا في آية ثالثة ونكتفي بها يقول جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة أي المهاجرين والأنصار كل من يتبع غير سبيل الصحابة غير سبيل المهاجرين والأنصار يسمع الوعيد الشديد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وعيد من الله تبارك وتعالى هذه خلافة كتاب الله جل وعلا وعيد شديد لمن خالف سبيل وطريق الصحابة في الدين والتدين وأيضا خلافة كتاب الله ترعب عظيم ووعد جميل كريم لمن حقق متابعة الصحابة في الدين والتدين الوعيد نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره والوعد الجميل الدخول بما ذكر الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدت جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والدخول في الأوفاق الكريمة الجميلة التي ذكرها ربنا جل وعلا برحمه الله جل وعلا هذا كله لا عبد الله عن الوعد والوعيد إذا تنبه له العبد وقام بحق الوعد في دين الله جل وعلا وقام بحق الوعيد وهذا واجبنا بل واجب المسلمين جميعا الوقوف عند وعد الله والوقوف عند وعيد الله والعمل بما به الوعد والعمل بما جاء به الوعيد الأول حرفا عليه والثاني خوفا منه وهكذا العبد يحرص ويرج ويرغب ويخاف ما جاء بالكتاب والسنة ويتردد أمره بين ما جاء به الوعد رجاء وبين ما جاء به الوعيد مخافة هذا الامر العظيم نقول اذا تنبه العبد ووقف عنده يعني اما الامر الذي جاء في الكتاب الوعد والترغيب نعم بفعله وانتزامه وما جاء به الوعيد الشديد بمخالفته والفرار منه انما يدل لعبد الله وحكمه في دين الله جل وعلا ما قرره العلماء سلفا وخلفا يعني وجوب متابعة الصحابة وتحقيق مثلية الصحابة بالدين والتدين وهذا قول إمام أهل السنة وصول السنة عندنا التمسك التمسك بما كان على أصحاب رسول الله هذه والله خلاصة الوعد أنا أدروني يا أخوان كل شيء أشرب بليلا من الماء أقول لذلك ثلث عن العلماء رحمهم الله كلاما عظيما جدا بل أقوالهم والله لا تفصى في هذا العاصر الذي أشار إمامه للسنة والجماعة عن يحمد بن حمد رحمه الله لأن أصول السنة عندنا إنما يبدأ بالتمسك التمسك بما كان عليها أصحاب رسول الله والاقتدادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا الشاهد يا أخوان ما زلنا في ذكر الأدلة التي توجب هذا الأمر العظيم وهو وجوب متابعة الصحابة مجب التمجك بما كان عليه الصحابة والاختلابهم بل التميز بذلك وإنما يكون الكتاب والسمة على وفق ما ثبت عن الصحابة فهما وتطريقا رضي الله تعالى عنهم هذه هي أدلة الكتاب وأما أدلة السنة لا عبد الله هو كذلك لا تحصى نعم يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم يعني حديث الافتراق عندما ذكر افتراق الامه بعد افتراق اليهود والنصارى قال وستسترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحدة اعذر الله واياكم جميعا من النار ثم لك الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الواحدة وهذا إنما إن إن دل إنما يدل على شدة العنايتهما كما كان سببا للنجاة وعدم الخوف وعدم الاشتغال في أسباب الهلاك أو الاقتراب منها فسألوا جميعا عن هذه الواحدة ولم يسألوا عن تلك الفرصة الهائلة قالوا يا رسول الله من هي أبدا فقال عليه الصلاة والسلام في رواية الجماعة وفي الرواية الأخرى التي تفسرها قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وكلمة الجماعة هي التي اصطلح العلماء عليها كما نسمع من أقوال بعض علمائنا أنهم الصحابة مدار كلمة الجماعة على الصحابة أي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله كما عبر عنه إمام أهل الشنة في هذه الرسالة العظيمة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث العرباب بن سارية عليكم بشنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد ثم قال عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعبوا عليها النواجل وإياكم ومحدثات الأمور وتتبر فول النبي تمسكوا بها بعدما ذكر سنتي وسنة الخلفاء، سنة النبي وسنة الخلفاء واحدة يا عبد الله لذلك قال تمسكوا بها. وعبوا عليها. ولم يقل تمسكوا بهما. ولم يقلوا عبوا عليهما. هذا دليل على ان سنة الصحابة وما ثبت عن الصحابة لا يغادر ولا يفارق ولا يغارق شيئا عن جنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما ذكره نبينا من الأدلة الكثيرة أيضا حديث مشهور يقول عليه الصلاة والسلام قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهدت النجوم أتى السماء وما توعد ثم قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهدت أتى أصحاب ما يوعدون ثم ذكر الثالثة وهو الشاهد يا عبد الله قال واصحابي امنه لامتي الله اكبر الصحابه ما كان عليهم صحابه ومن هذه الصحابه وطريقه الصحابه وفهم الصحابه وتطبيق الصحابه امان لهذه الامه ما تمسكوا بها وجودهم امان ولا شك ولكن وجودهم يغنى ولكن سنتهم ومنهاجهم وطريقتهم وتطبيقهم وصهمهم باق إلى يوم القيامة كما ثبت عن أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قدمض إلى ربه ولكنه ترك فينا كتاب الله جل وعلا نور لهذه الأمة, نور لهذه الأمة نورا مبينا كما ترك سنته حصرا حصينا وترك أصحابه حبلا متينة لا شك أن الصحابة هم الحبل المتين نعم وهم الصراط المستقيم الذي ينبغي علينا إن أردنا الأمان وإن أردنا الإصابة والنجاة أن نكون على ما كانوا عليه في دين الله جل وعلا وأعني بالدين ما ذكرت من الأبواب الثلاثة الأولى وأعلاها وأولى هذا الاعتنال والاهتمام العقائد ولا شك وهي الأصول التي عبر عنها إمام أهل السنة في قوله هذا رحمه الله رحمة واسعة وأما أقوال, أقوال السلف وأقوال العلماء رحمهم الله في هذا الأصل العظيم الذي أشار إليه إمام أهل السنة فأقوالهم والله لا تحفى أقول أقوالهم لا تحفى في بيان هذا الأصل العظيم أعلى الأصل الثالث الذي تركه عامة أهل البدع والذي إنما يتميز به السلفيون في كل عصر ومصر وأكباع الجماعة وأكباع الصحابة في كل عصر ومصر إنما يتميزون بهذا الأصل الثالث أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم عليه وأن يجعلنا وإياكم من أهله يقول الإمام مالك رحمه الله ما أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليها سلفها فقد دعم أن محمد انخان الرسالة نعم ثم قال رحمه الله وقرأ قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم ثم قال فما لم يكن يوما إذن دينا لا يكون اليوم دينا ثم قال رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده وولاة الأمر في الدين والديانة هم الصحابة الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال إطاعة الله جل وعلا وقوة على دين الله وليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه والله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا نعم هكذا ثبت عنهم رحمهم الله ويقول الأوزاعي رحمه الله على بآتار السلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن تخرفوه لك بالقول نعم ثم يقول أيضا العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجيء عنهم فليس بعلم نعم ويقول الأسري رحمه الله يقول من عمل عملا أو تكلم كلاما لا يوافق كتاب الله ولا سنة رسول الله أو سنة الخلفاء أو قول الصحابة فهو بجعة وضلالة ومردود على فاعله وقائمه ويقول البرداري رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر ومن السنة لجوم الجماعة ثم يقول رحمه الله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة تدبر عبد الله الأساس الذي تبنى عليه كلمة الجماعة وهي كلمة عظيمة كلمة عظيمة جاءت في سنة رسول الله جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام مناط النجاة ومناط الفوز ومناط الإصابة في دين الله كلها في النار إلا واحدة بين من قال الجماعة يقول هو الضرباري رحمه الله الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم الصحابة أبدا اتفاق مع قول الإمام أحمد رحمه الله ثم قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع في دين الله تبارك وتعالى والأقوال كما ذكرت عن سنة هذه الأمة كثيرة والله لذلك ينبغي أن نتنبه وينبغي أن نقف عند هذه الأقوال ذكر الأرجاعي رحمه الله يقول اصبر نفسك على السنة ثم قال يشرح كيف يصبر الإنسان نفسه على السنة يقول فقف حيث وقف القوم من الطو يا عبد الله هم الصحابة وهم الصحابة والله ثم قال قل بما قالوا وكف عم ما كف عنه وسلك سبيل ثلاثة الصالح فانه يسعك في دين الله ما وسعهم نعم لذلك قرر هلماؤنا قديما وحديثا قرر أهل العلم أقول قديما وحديثا بهذا الأمر العظيم أعني أن أعكنا بكلمة الجماعة والوقوف عند كلمة الجماعة نعم يقول عبد الله بن مسعود في تفسير قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعاً يقول رحمه الله حبل الله الجمعاء نعم ويقول ابن المبارك رحمه الله إن الجمعاء حبل الله فاعتصموا منه بعروته بعروته والتقاد من داره من, من أراد الديانه ومن أراد الدين الحق فعليه أن يصلي بحبل الله حبل الله وهم الجماعة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله بن وقد فشر حبله بكتابه وبدينه وبالاسلام وبالاخلاص وبامره وبعهده وبطاعته ثم قال و نعم واحده رسولنا عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. التمسك بالجماعة والاعتصاب بالجماعة ولزوم الجماعة وعدم مفارقة الجماعة نعم وهذه تجمع ولا شك أصول الدين والاعتقاد الشاهد يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فرض على أهل الإسلام والإيمان لزوم الجماعة والانجذام فيها بل والركون إليها وإلى أهلها أن تحبهم وما أن تحب لهم ما تحبه لنفسك وأن تجعل من دعائك دعاء لهم وأن تواليهم وتوالي من يواليهم وأعني بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان وأن تدب عنهم وأن تعادي من يعاديهم. نعم بل وأن تدين لله تبارك وتعالى بأقوالهم وتلتدم أفعالهم وأحوالهم وتشكت عما سكت عنه بل وتحاتي نثريتهم في باب الاعتقاد والأقوال وباب الأفعال والعبادات ما استطعت لذلك سبيلا فإنه كما قيل يسع كما وسعهم بل ونبغي عليك عيضا أن تعيش حياتك كلها كريم الصدر نحوهم حبا وتعظيما وتوقيرا لا تذكرهم يعني الصحابة إلا بخير عاصما قلبك ولسانك من الخوم والذكر فيما شجر بينهم فإنهم والله قدوتك نعم وسبيل نجوم الحق في دين الله بل والله ومناط الإفادة والنجاة في دين الله تبارك وتعالى فينبغي أن نتنبه لعبد الله لهذه الكلمة العظيمة التي ذكرها الإمام أحمد والله لو أن المرأة اشتغل أياما وساعات في بيان هذا الأصل العظيم ما وقصاه حقه ولكن فيما ذكرنا الكفاية فيما ذكرنا الكفاية والضنيا لمن كان له قلب وهو أولد السمعاء وهو شهيد ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وإياكم منهم فالشاهد يا عبد الله التمسك بما كان عليه الصحابة التمسك بالجماعة والديانة لله تبارك وتعالى على أساسها أصل عظيم الاقتدارهم في كل ما يفدث في كل ما نفعل في كل ما نعتقد في كل ما ندر ونترك في كل ما نقول وفي كل ما نسكت عنه كل ذلك انها يكون بما حدث عن الجماعة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم يقول رحمه الله بعد ذلك الامام رحمه الله ذكر بعد ذلك أمراً عظيماً ذكر أن الواجب على هذا الأمر الواجب نحو هذا الأصل العظيم وهذا الأمر العظيم الكبير عن الجماعة على اقتدادهم نعم وهي لا شك ثمرة عظيمة من ثمرة الاعتقاد بأنهم المناب وهي أيضاً الثورة المتركبة على هذا الاعتقاد وحسن الاعتقاد فيهم وأنهم والله سبيل النجاح وأنهم حمل الله الاتباع فالاتباع بصدق واحسان وليس أي اتباع وليس في بالاتباع وإنما كما ذكر الله جل وعلا والذين اشتبعوهم بالإحسان لا تنسى هذا القيد يا عبد الله أو كما ذكر في الآية الثالثة وهو اشتغال أهل الإيمان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذا للذين عاملوا سلامة الصدور التعظيم الحب العظيم لهم والإيمان بأنهم لا إما وأنهم الحب المتين والصراط المستقيم هذا كله لعبد الله ثمرة لهذه العقيدة الطيبة ومن ثم يشهد عليك الاتباع وأن تصدق في الاتباع وأن تحسن من الاتباع هذه ثمرة عظيمة ثمرة الثمرة التي ذكرها الاختي عبد ولا يكون الله الاتباع إلا عن حسن الاعتقاد على ما ذكرنا بأنهم الجماعة وأنهم الذين أمر الله عز وجل بالعلق الوعد والوعيد بهم الوعد الجميل لمن وافقهم واتبعهم والوعيد لمن خالفهم العياذ بالله إن أحسنت من اعتقاد سأل عليك يا عبد الله والاقتدادهم وهي ثمرة عظيمة من ثمرة هذه العقيدة أو من ثمار هذه العقيدة والثمار الكثيرة والثمرات كثيرات الابتداء بصدق وإحسان لا يكون إلا بذلك فالثمرة المتركبة أيضا الثمرة الثانية ذكرها الإمام رحمه الله وهي المسألة الثالثة كما ذكرنا فرق الابتداء هي مسألة ولا شك وقد أخذت حيزا عظيما في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أقوال الصحابة وسنة الأمة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم جميعا لعم ترك الابتداء لكن هذه السمر العظيمة سمرت لما ذكرنا نحو كلمة الجماعة وهي نتيجة كما ذكر مشاريخنا رحمهم الله نتيجة حكمية من أحسن الاعتقاد في الصحادة والجماعة ثم صدف وأحسن الابتداء فإن النتيجة الحكمية البعد وترك الابتداء تركا كليا ترك الابتداء وهذه مسألة عظيمة. تتبر عبد الله واعلم ان الصحابة والابتداع لا يجتمعان ابدا. ابدا لا يجتمعان. الصحابة والابتداع لا يجتمعان بل يسترقان. بل البراءة كليا من البدع واحدها. لا يكون إلا بالتزام الصحابة وارتزام الجماعة وعاده والله كما ذكرت من ثمرات محبتهم وتعظيم أمرهم نعم والاعتمام بهم في اهتفئة دين الله تبارك وتعالى ولن تبلغ البراءة الكلية من البدع وأهلها ووسائنها وطرائقها إلا بذلك ومن السمرات العظيمة أيضا يعني السمرات التي إن وقف المرء على كلمة الجماعة والصحابة الموقف الشرعي الذي أوجبه الوعد والوعي وأوجبه الكتاب والسنة وأقوال سنة الأمة من السمرات أيضا الاعتقاد الجازم بأن الناس بعد الصعادة إنا يتفاغلون باكتبانهم والاعتمام بكلمة الجماعة والاكتباء بهم والأخذ عنهم والوقوف حارث وقف الناس يا عبد الله من عصر التابعين وإلى قيام الساعة التطاظر فيما بينهم انما يكون بحسن اتباعهم للصحادة رضي الله تعالى عنهم وتعظيمهم لقدر الصحادة والاعتمال بالصحادة في أبواب الدين الثلاثة باب الاعتقاد أولى في باب الاعتقاد أولى ثم في باب العبادات ثانية ثم في باب الأخلاق والمعاملات والسلوك ثالثا فكلما حققت مثلية الصحابة كلما كنت داخلا في الوعد نعم متبرئا من الوعيد على قدر ما عندك من مثلية الصحابة والاقتداء بالصحابة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فدخلت وتدخل بذلك وحسب ذلك في الوعد الذي ذكره الله جل وعلا وتبرع من الوعيد الذي ذكره الله جل وعلا والذي أشرنا إليه سابقا فالاعتقاد الواجب عند هذه الأصول أولا أنه لا هداية ولا نجاة ولا إصابة إلا بالدخول في الجماعة والتزامها قولوا اعتقادا وقولا وفعلا ثم البراءة من أهل البدع والأهواء ولا يكونوا الله إلا بمحبتهم وتعظيم أمرهم والاعتمام بهم والاقتداء بهم والسير على هديهم بعد سلامة الصدور والقلوب نحوهم والاعتقاد الجاد بأن الناس بعد الصحانة إنما يتفاضلون بعد التمسك بالكتاب والسنة بالإحسان في متابعتهم والإتخال في تحقيق مثلية الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه المسائل التي أشار إليها إمامنا رحمه الله والكلام في البدع والتحذير من البدع لا شك والله كثيرة كثير جدا كما ذكرت النصوص في هذا كثيرة جدا والتحذير من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام بل كما يذكر أهل العلم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو لعله قل أن يخطب في أو أن يعر الصحابة إلا ويذكر في مقدمة ذلك أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تحذيرا وتنزيرا يحذر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإياكم ومحدثات الأمور نعم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة بلالة وكل بلالة في النار وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إلى غيرها من النصوص الكثيرة في حديث نبينا إن دلت إنما تدل على خط خطورة البدع والفترع والعياذ بالله وكذبت عن حذيف رضي الله تعالى عنه أنه وضع في جماعة من التارعين وضع حجرين على بعض ثم قال لأصحابه هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا ما نرى بينهما من النور إلا قليلا قال والذي نفسي بيده تظهر من البداع حتى لا نرى من الحق إلا قدر ما ترون من النور بين هذين الحجرين والله لا تفشونا البدع لا تفشونا البدع حتى إذا ترك ترك منها شيء قال الناس وفاح الناس تركت السنة والعيادة بالله نعم وهذا زماننا الذي نعيش فيه نصر الله جل وعلا نجنبنا وإياكم الفتن والبدع ما ظهر منها وما دع وما دع وما خفا وما ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل بدعة ضلالة وان رأىها الناس حسنة فيقول سفيان البدعة أحب إلى ابليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها وقال أمالك رحمه الله يقول أيضا إياكم والبدعة إذا وما البدع ياب عبد الله اسمع يا عبد الله ماذا يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولا يسكتون عما عن سكت عنه الصحابة وبعده والتابعون لهم بإحسان هكذا ربط البدع بما ثبت من أهل الكلام ما لم يثبت عن الصحابة ويقول أيضا لو كان السلام علما لتكلم فيه الصحابة كما تكلموا في الأحكام ولكنه باطل يدل على باطل وغير ذلك كثير والشافعي كذلك عاكدة عنه رحمه الله والأوجاعي كذلك حتى أن محمد بن أسلم رحمه الله يقول من وقّر صاحب فجعة فقد أعان على هجم الإسلام ويحذر البربري رحمه الله يقولوا واحذر فقار المهددات فان صغار البدع تعود حتى تصير كبارا نعم هكذا البدعة تجدع صغيرة ثم تصير كبيرة والعياذ بالله ولذلك كل بدعة اهدفت في هذه الامة كان اولها صغيرا هكذا نقول رحمه الله كان اولها صغيرا يشبه الحقة فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج فعظمت عظمت هذه وصارت دينا يدان به هكذا يقول رحمه الله ثم يقول فنض رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك هذا تحذير لنا يا عبد الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا ولا تدخل إن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أصحاب أحد من أصحاب رسول الله؟ هذا السؤال الأول أو أحد من العلماء أي من أتباع الصحابة فإن أصبت أثر فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا نعم فلا تختر عليه شيئا فتصبت في النار قل عباد الله هواكد وعبد الله تحرير من البدع وآهلها وهذا ما أورده الإمام رحمه الله ترك البدع ثم مراده أي ترك البدع كلها لذلك يقول رحمه الله وكل بدعة فهي ضلال واعجب إن تعجب لما ذكره كثير من الناس ونازالوا يرددونه أن البدعة والعياذ بالله تنقسم عندهم إلى بدعة حسنة وأخرى سيئة بل بعضهم بالله جعلها مما تدخل تحت الأحكام الخمسة إمعانا في مخالفة منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكل ذلك ويزعمون أنهم إنما يتمسكون بالكتاب والسنة نعم كتاب وسنة ولكن على غير هذه ثلاثة الأمة نعم لذلك ينبغي أن نضم إلى تلك المسائل هذه المسألة العظيمة وهو الاعتقاد الجالٍ أن كل بذعة بلالة وكل بلالة في النار وأن كل بذعة إنما هو تنكب عن الصراط ومخالفة لما كان عليه الصحاب. رضي الله تعالى عنهم وكما ذكرت قل نعتقد اعتقادا جازما أن الصحابة والابتداء والله كلمتان لا يجتمعان بل يسكرقان استراقا عظيما نعم وإياك أن تغتر بمن قد استحسنها أو استحسنها الناس أو كثر أتباعها والعياذ بالله إياك والاستحسان في دين الله فإن البدعة تبدأ هكذا بل هي أيضا منتهاها والعياذ بالله يستحسنونها طغيرة ثم يستحسنونها على أنها أصل عظيم كما أشار حزيف رضي الله تعالى عنه فإذا ترك الناس شيئا منها من, من البدع طاعوا وطرخوا كلفة السنة والعياذ بالله وأصولها لا كما أشار الإمام أحمد رحمه الله وهي المسألة الأخيرة فيما قرأنا وهي قوله رحمه الله رحمته واسعة بعد قوله أو الاعتقاد الواضح بأن كل بلاد بلاة قال وشرك الخصومات فرك الخصومات والجنوسة أصحاب لهوا الواجب أيضا يا عبد الله أن تترك الخصومات في هذا الباب وأن تترك الجلوس مع أصحاب الأهوى أو البداء وترك المرا. نعم لا تخاصمهم ولا تجلس إليهم ولا تماريهم ولا تجادلهم ولا تخاصم في دين الله جل وعلا دين الله جل وعلا في بلاغة كتاب وسنة وصحابة وأما ما ورد غير ذلك فإنها البدع والعياذ بالله كل مهدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وأصول هؤلاء الخصومات أو هذه وسائلهم كما ذكر العلماء، أصولهم إنما هي المهتشابهات نعم لذلك قد يستحسنها بعض لن يسمع كلامهم او زخرفة كلامهم لانه انما يذكرون شيئا من اجل الكتاب والسنة ولكنها وعبد الله والله من المتشابهات وقد حذر ربنا جل وعلا انه انزل من الكتاب نعم انزل من الكتاب المحكمات وانزل من الكتاب المتشابهات إنما يستبع المتشابهات الذين في قلوبهم زيبوا والعياذ بالله وهؤلاء هم أهل الأهواء وأهل الهداء أصولهم المتشابهات ووسيلتهم ضرب النصوص بعضها ببعض واتباع المتشابهات وعدم جمع الأدلة في الباب واحد ومن ثم أيضا من وسائلهم المجادلة والمخاصمة وطرح الجدال والاصول العقلية والمناظرات والاصول والقواعد المنطقية كما يزعمون ومن ثم يخاصمون على تلك الوسائل وتلك الاصول يجعلون العقول وما استحسنته العقول وما قدمته العقول بابا من ابواب الخصومة يخاصمون عليها ويوالون عليها ويعادون عليها وكذلك المتشابهات التي تعلق بها وهي الأذلة العامة ولا يرجعون المتشابهات إلى المحكمات من هنا يا عبد الله ينبغي وأشار الإمام رحمه الله أن تركهم وترك الجلوس معهم إنما هو هجرهم من هنا كان هجره كان هجره للبداء كان هجر أهل البدع ومفارقة أهل البدع بل ومعادات أهل البدع أصل عظيم من أصول السنة وتحقيق الجماعة والاتباع في دين الله نعم لذلك حذر العلماء من أهل الأهواء والبدع ومن أهل المعاصي جميعا عدم الجلوس إليهم وعدم الركون إليهم وعدم الاشتغال بأقوالهم بل وجوب هجرهم وجوب مفارقتهم كل ذلك كبير يدال به لله تبارك وتعالى نعم لأنهم إنما يتبعون المتشابهات وإنما يبربون النصوص بعضها ببعض وذلك الذي حذر الله تبارك وتعالى منه لذلك ينبني أن نهجرهم وينبغي أن نبتعد عنهم وأن نحافظ على ديننا على كتاب ربنا وسنة نبينا ونقيد الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذلك مما ثبث عن الإيمان أحمد رحمه الله رحمة واسعة أنه لا ينبغي لأحد أن يقول في دين الله جل وعلا والدين إنما هي الأبواب ونشدد في الباب الأول ثم الباب الثاني على الترتيب ثم الباب الثالث ذكر الإمام رحمه الله رحمة واشعة في مواضع أنه لا يقول قولا إلا وقد سبق إليه بل ولا ينبغل أحد وكان يوصي إخوانه وطلابه وأبنائه بأن لا يقول في دين الله جل وعلا قولا لم يسبق إليه من قبل الصحابة ولا أثر عليه ولعل المحنة العظيمة التي مر بها والتي أشار العلماء رحمه الله في محنة الإمام أحمد أن أجب يا أحمد وعلى ما تقتل نفسك إنما كان يردد دائما عليها أو ائتوني, ائتوني باثر من كتاب او سنة او قول سلف رحمهم الله ورحمه الله رحمة واسعة وبذلك نادى رحمه الله هذه المنجلة ناد هذه المنجلة العظيمة فصار اماما لاهل السنة بل وقال رحمه الله في زمانه إنما يكون وإنما تعرف الجماعة لمن أحب أحمد ومن وافق أحمد ومن تابع أحمد وتعرف البدعة أيضا لمن خالف أحمد فكان محلة وكان فتنة للناس في زمانه رحمه الله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أقول هذا ما ذبت عنه ورحمه الله وهذا ما أشار إليه فيها في هذه الكلمات التي نحن وإياكم نتدارسها ونتذاكرها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتمسك بها وأن يعمل بها وأن يموت عليها ذكرت إمام القيرواني رحمه الله يقول إنه ليس لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم يسبقه إليه وبه السلف والسلف إنما تطلق يا عبد الله عند لئمة عند أمة أهل السنة تطلق على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ينبغي لأحد أبدا لا في قول ولا في رأي أبدا فضلا عن باب الاعتقاد وعن باب الإيمان وباب الوصول لذلك يقول شيخ الإسلام بعد أن, ذكر طرفا من هذه بعد أن ذكر طرفا من هذه الأقوال يقول رحمه الله رحمة واسعة ثم من طريقة أهل السنة ثم من طريقة أهل السنة والجماعة واتباع اتباع آثار الرسول باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. واتباع وصية الرسول في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومعجزات الأمور هذه هي الوصية فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من, من يسترعون قوله يسترعون أحسنه وأن يجعلنا ممن يستجبر كلام أئمتنا وأن يقف عند أسوالهم وأن يجعلنا من ممن يعرف قدر العلماء ويعرف حق العلماء السادقين الأولين رحمهم الله بعد الصحابة المتبعين للصحابة رضي الله تعالى عنهم أعنى الإمام أحمد وإخوانه في سائر الأزمان وإلى زماننا هذا وأسأل الله تبارك وتعالى تعالى أن يجعلنا وإياكم من يصنعون القول ويتبعون أحسنه وأن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة وأن يجعلنا وإياكم من يرتده الجماعة ومن يدخل في وعد الله جل وعلا الذي وعد به الجماعة سأفالة ومن تابعهم اتباعا واجعلنا وإياكم من المتبعين لهم بإحسان في عقائدنا وفي عباداتنا وفي أطوالنا وفي أفعالنا وفي أخلاقنا وفي معاملاتنا وبيعنا وشراءنا وحلالنا وحرامنا إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم جميعا إنه تعالى ولي ذلك آمين. أمين أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم جزاكم الله عننا خير الجزاء على هذا المجلس الممتع الذي استفد منه كثيرا يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يبارك في صحتكم وأن يعطيكم من كل مرض أحسن الله خير وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكسب لنا ولكم الآذار والأطوال والاجتماع بارك الله بكم طبيعا يعني كان هناك بعض الأسئلة هل تأذنون أن أعرضها عليكم والله يعني شيئا يسيرا إن شاء الله الأسئلة أن تبسلت إن شاء الله المثد بارك الله بكم أعزكم أعزكم الله هذا المتواضعكم يا شيخ الله يبارك. الله يجيكم الخير الله يحفظكم أمين الله يبرككم طيب يعني هناك سؤال يقول فيه السائل ما مدى صحة رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي يسألونها لك البعض دعم. ما مدى صحة صحة رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي والله لا شك يعني فيها في تكلم فيها بعض العلماء بأن الرواية في الجماعة أصح ولا شك ولكن هذه التفسير الزهب ولكن كما ذكر كثير من علمائنا أن معناها قد تقرر في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة لا, لا شك لا لا لا لأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني هذه خلافة وإن كانت الروايات فيها شيء من الكلام وتكلم فيها بعض العلماء أقول ولكن قول قول ربنا صلى وعلى عليه والذين اتبعهم بإحسان على الله عز وجل منافى الدخول في الوعد بعد الصحابة وبعد المهاجرين والأنصار ونحن دائما نتدبر هذه الآيات لا, لا شك أن أصالة الوعد إنما هو التسابقين الأولين من المهادرين والأنصار لا. ولكن من رحمة الله جل وعلا أن أدخلنا بذلك وإنما الدخول مشروط بالمتابعة نعم من كان على مثل ما أنا عليه الإحسان والإققان في المتابعة فالمعنى واضح أقول معنى هذا تقرر في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة أحاديث رسول الله كثيرة وأما أقوال الصحابة وأقوال سلس الأمة ودائما يا عبد الله يعني إحنا لا نريد المشاهدة في مثل هذه النصوص وهذه الروايات يعني أمر ثبت في كتاب الله وامر ثبث في سنة رسول الله اقول بعض الناس صحيح يعني يبحث مثل هذه الامور والمسائل والاغلوطات او يحاول ان يأتي بشيء التقرر عند عامة العلماء خلفا وخلفا ثم يحاول ان يظهر فيه بحكم جديد وامر جديد هذه كما ذكر شيخنا الشيخ حمد بن رحمه الله إياك أن تحرف على هذا يا عبد الله ولكن يعني الاتباع أقول يلوقوف عند هذه النصوص العظيمة الثابتة تغني ولا شك أسأل الله أن يوفقني وإياكم أمين أحسن الله عليكم نفع الله بعلمكم الله فيكم. يقول السائل قال الضرب رحمه الله تعالى في شرح السنة كل شيء يفنى إلا العرشة والكرسي إلى العرش والكرسي والصور والقلم واللوح نعم. يقول سأل قال البربهاري في شرح السنة كل شيء نعم. كل شيء يفنى كل شيء يفنى إلا العرش نعم. والكرسي إلى العرش والكرسي والصورة والقلم وال واللوحة. فما نعم. فما الدليل على هذا جزاكم الله خير وما ومدى صحة هذه العبارة والله يا شيخ يعني هذا أقول يعني ما يحضر للآن الدليل على هذه الأقوال لا. ولكن ينظر ينظر وإن شاء الله أنت بإذن الله يعني ترسد الجواب على هذا السؤال بارك الله فيكم الله يحفظكم أعزكم أخسر الله لك بارك الله فيكم العرش يعني كما يعني يعني بعض العمومات العرش لأن الله عز وجل قد استوى عليه والكرسي موضع القدمين أعلى من هذا الباب نعم. ولا يحظر الآن الدليل أو النص على هذا نعم نعم الله يقول السائل عندنا في المغرب طلبة مغراويين أو مغراويون يعني متعصبون المغراوي على ما فهمت أنت لو ما تختفر على الأسئلة المتعلقة بالدرس نكتفي بالأسئلة ويتاجي إن شاء الله أنت أه. يعني تشد وزيادة الله يحفظك اللهم مستعان أحسن الله لكم شاهد طيب الله مستعان طيب السؤال المتعلق بالدرس هنا يقول كيف نفرق بين البدعة والوسائل الموصلة نعم كيف نفرق بين البدعة والوسائل الموصلة أقول اسأل العلماء أوه. إن كنت إن كنت فعلًا لا تفرق يعني بين البدع وبين المصالح المُرسلة لا شكاء، فاسأل العلماء، أسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم الله المستعان. طيب يعني ما تبقى من أسئلة في خارج الدرس؟ أو ليس الله والله آه. أنا أنا أرى في الدرس اللي في خارج الدرس. آه. أنت إن شاء الله تثبت بجدٍ الله. بارك الله فيكم. اللهم صل على النبي. فيما بينكم. بارك الله, الله. كم خيرا. الله فيكم. الله يبارك فيكم. أنا يعني عذروني قليلا الله عفاكم الله. بارك لأن اليوم يعني قبل الدرس في لحظات قليلة جاء أنا يعني من الكويت يعني. سبحان الله والأهل والأقارب وأنا والله ما جلس معهم الله يبارك وأيضا يعني لا شك نسك التلفون والكلام عبر التلفون ينفذ الأمر الهيئي كما تعلم أيوة نعم نعم, نعم قواكم الله عز وجل وغزاكم الله خير <تصفيق> نعزكم الله شيء أصلا أن يمتع بكم يبارك فيكم إن شاء الله الله يجزاكم الخير إن شاء الله نثبتنا وإياكم ونصطنع وإياكم آمين آمين آمين الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله نحن نثبت الموعد إن شاء الله في كل أسبوع هكذا بإذن الله نسأل الله أن يوفقنا وإياكم أمين يا رب الله أحفظكم ويبارك فيكم شكرا نبارك ومعذرة أني كنا أتعبناكم أفضعني ذا إذا طرأ أدل إن يعني عارف او شيء من مرض أو غيره أعفاكم الله أنت مشاء الله بارك الله الله, فيكم. الله يحفظكم ونسأل أني ماتعكم بالصحة والعافية وأن يبارك فيكم بارك الله أمين جزاكم الله يا الله يبارك فيكم لا مريد أن عليكم أكثر من ناس. بارك الله يحفظكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم وجزاكم الله خيراً. آمين آمين. استازكم الشيخ بارك الله فيكم. الله يعني أرجو الإخوان أن يعذروني. الله يبارك لك. يعني أن أحمل إلى ملي. إن أنا أوصيكم إلى الشيخ خالد. الله المستعان. ها وقوم أحال إداملين فقد أعدا. إن الله ونعمه. صارف المعدرة يا إخوان جميعا وجزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم شكرًا وجزاكم الله خيرا على أحسان ظنيكم فينا ونحن راسنا أهل لهذا هذا يعني. أحسن الله. تمع الوزيادة إن شاء الله. أحسن الله أن يوفقنا وإياكم ويسكننا وإياكم جميعا آمين آمين. أمين الله يوفقكم. أحسن الله عليكم. أعزكم الله شكرًا وبرك الله فيكم. بنا تذكر لكم كنا أصلنا عليكم يا جزاكم الله خير. الله يحفظكم الله يبارك فيكم إن شاء الله. السلام عليكم الله أعزك. السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. الله يحفظ. الله يبارك. السلام عليكم.